تقول السائل سماحة الشيخ يوجد بعض الشباب يتقصدون التسنن ببعض العادات كحل الإزاري ووضع الجيب اليمين وتقصير الثياب إلى غير ذلك لكنهم يمنعون من الترحم على ابن حجر والنووي والألباني فبماذا تنصحون هؤلاء الشباب أقول أن هذا عمل سيء كنت سمعه الذي يسمع به وجهل من هؤلاء وتنطع المقيت رحم الله بن حجر والنووي والألباني نسأل الله أن يرحم جميع علماء المسلمين الذين انتقلوا وأن يسدد ويبارك من بقي وإذا مدى الناس يتنكرون لعلمائهم أمواتا وأحياء فإنما ذلك يدل على فساد الأحوال إن الشباب ينبغي أن يكون لهم عناية فائقة في التحصيل لا في الظهور لمظاهر فكرية سيئة أو انتقادات لأهل العلم السابقين واللاحقين ثم إنه لا ينتقد العلماء الخبار إلا صغير لا وزن له فينبغي أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ويترحموا على أمواتنا السابقين واللاحقين والله جل وعلا أرحم بعباده من هؤلاء